أصحاب السيادة والسمو الأمين العام جمعات الدول العربية أيها الأخوات والإخوة أرحب بكم أفضاق ترحيبا باسمي وباسم الشعب العربي السوري في بلدكم سوريا الذي يستقبلكم بكل الحب والتقدير والأمل في أن يكون هذا اللقاء بين أشقاء لقاء خير للأمة العربية التي يتطلع أبناؤها لتحقيق التضامن والكرامة والازدهار في فترة صعبة من تاريخها الحديث إن نقاد هذه القمة العربية في سوريا في هذه المرحلة الحرجة هو شرف ومسؤولية كبرى نعتذ بها انطلاقا من إيماننا بأهمية العمل العربي المشترك وحيويته لأمتنا العربية المتطلعة لأخذ مكانها اللائق في عالم اليوم ولقد عملنا بكل إمكاناتنا على تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح هذه القمة وسعينا لتجاوز الكثير من العقبات التي تعترض سبيلها لاسيما وأننا ندرك جميعا فعوظة المرحلة ودقة التطورات التي تشهدها منطقتنا بحيث لا نغالي إذا قلنا إننا لم نعد على حافة الخطر بل في قلبه ونلمس آثاره المباشرة على أخطارنا وشعوبنا وكل يوم يمر دون اتخاذ قرار حاسم يخدم نصلحتنا القومية يجعل تفادي النتائج الكارثية أمرا بعيد المنال ومهما تكون آراؤنا حول طبيعة هذه الأخطار وأسبابها وثبل مواجهتها ومن الطبيعي أن يحمل أبناء الأسرة الواحدة أفكار متعددة تجاه القضية الواحدة فإن مما لا شك فيه أننا جميعاً في قارب واحد أمام أمواجه العاصفة وإنه لا بديل لنا عن التشاور والتضامن والعمل المشترك لتوحيد صفوفنا واستعادة حقوقنا وإنجاز التنمية لبلداننا فنحن نعيش اليوم في عالم يشهد تحولات بالغة الأهمية ترسم اتجاهاتها القوى الدولية الكبرى مما دفع العديد من دول العالم لتشكيل تجمعات اقليمية تدعم قوتها وتعزز مصالحها حتى ولو لم يكن هناك اي جامع اخر فيما بينها فحري بنا ان نجتمع ولتعاون ونحن نشكل تجمعا قوميا طبيعيا يمتلك كل عوامل النجاح التي تتجاوز ما يمكن ان يملكه اي تجمع اخر في العالم خاصة أننا نعيش جملة من التحديات التي تهدد تماسك بنياننا الداخلي وتجعل من بعض أقطارنا العربية ساحات مفتوحة لصراع الآخرين عبر الصراع بين أبنائه او هدفا للعدوان والقتل والتدمير من قبل أعدائنا ولا شك أن هناك عقبات تواجه رغباتنا وتطلعاتنا إلى تحقيق ما نريد ذلك أنه وعلى الرغم من اتفاقنا في منظم الأحيان حول الأهداف فإن ثم تتقديرات متباينة في الرؤية وطريقة المعالجة وهذا ليس مشكلة عندما يتوفر الحوار الصادق فحوارنا وعمق قناعاتنا بضرورة المبادرة إلى اتخاذ مواقف فاعلة فتزودنا بالقدرة على تجاوز الصعاب من خلال معالجتها بواقعية وصراحة أخوية وبتطلع صادق نحو المصلحة العربية العليا أيها الإخوة العزاء وقدت قمم عديدة خلال العقود الماضية البعض منها أتى في مراحل مفصلية نجحنا في مواقع ومراحل ولم ننجح تماما في أخرى وإذا كان الوضع العربي غير مرض لنا فهذا لا يتبط بالقمم بحد ذاتها بمقدار ما يتبط بسياق العلاقات العربية العربية والظروف التي أحاطت بها في الماضي والحاضر والتي انعكست نتائجها على القمم العربية ومع ذلك تمكننا في محطات عديدة من تبني مواقف تعبر عن مصالح الأمة العربية عندما توفرت الإرادة لذلك وإذا كانت الحروب والاحتلالات هي من أخطر القضايا التي واجهتنا خلال العقود الماضية فإن معركة السلام لم تكن أقل أهمية منها ولقد أدركنا جميعا أهمية السلام منذ سنين طويلة وعبرنا عن ذلك بكل الأوقات وبطرق مختلفة ابتداء من اعلاننا منذ أكثر من ثلاثة عقود بإيماننا بالسلام العادل والشامل واستعدادنا لإنجازه مرورا بمؤتمر مدريد عام 1991 وصولا إلى مبادرة السلام العربية عام 2002 والتي شكلت تعذيرا واضحا لا لفث فيه عن نيتنا كدول عربية مجتمعة لتحقيق السلام إذا ما اسرائيل إسرائيل استعدادها الفائلي لذلك وعلى الرغم مما قمنا به وإذا وضعنا جانبا سلوك اسرائيل العدواني عبر تاريخها فكيف كان الرد الإسرائيلي على هذه المبادرة مباشرة بعد المبادرة قامت إسرائيل باجتياح الضفة الغربية وحصال شعبنا الفلسطيني وقسل الأطفال والنساء وكلنا يتذكر ميزرة جنين ومئات شهداء الذين فقطوا فيها واستمرت في بناء المزيد من المستوطنات وأقامت الجدار العنصري العازل وأتبعت ذلك بالعدوان على سوريا ولبنان وأمعنت في تنفيذ الاغتيالات السياسية وعملت بدون توقف على دفع الرأي العام الإسرائيلي باتجاه المزيد من التطرف والتزمت تجاه العرب ورفض الاستجابة لمتطلبات السلام العادل والشامل بما يتوافق مع سياساتها المعادية للسلام كل ذلك تحت انظار العالم وعدم قدرته على اتخاذ أي موقف فاعل وحاسم لغدعها عن أعمالها وتحت عنوان ضمان أمن إسرائيل كذريعة تروجها إسرائيل ومن يدعمها لتبرير أعمالها العدوانية وبمعزل عن طرح مفهوم الأمن من جانب واحد وكأن أمن العرب لا يؤخذ في الحسبان والذي يثبت النظرة العدوانية تجاه العرب أفرادا ودولا فإننا نؤكد بأن الأمن لن يتحقق لأحد إلا من خلال السلام وليس من خلال العدوان والحروب التي لم تجلب سوى المزيد من الآلام والسلام لن يأتي إلا من خلال الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة واستعادة الحقوق كاملة وهذا يعني بأن الطرح الإسرائيلي للأمن أولا غير قابل للتحقيق لأن الاحتلال يناقل الأمن والسلام معا ولأن الأمن إن لم يكن متبادلا ويشمل الجانب العربي فهو مجرد وهم لا وجود له إلا إذا كان أصحاب هذا طاح يفترضون أو ينتظرون من أصحاب الأرض أن يسلموا بالاحتلال وأن يقبل الأحرار بالتحول إلى عبيد ومن استقراء تجارب التاريخ نرى هزيمة هذا المنطق وإن وجر في بعض لحظات فهو مؤقت ومخادع ولا يليه سوى المزيد من الحروب والدمار والندم وإذا كنا لم نوفر فرصة إلا وعبرنا فيها على المستوى العربي عن رغبتنا في السلام وآخرها كان من خلال مشاركتنا في مؤتمر أنابوليس فإن إسرائيل انتهزت كل الفرص أيضا لكن لتثبت العكس تماما لتثبت غرفتها ورفضها تطبيق القرارات الدولية ولتبرهن عن تجاهلها لحقوقنا ولكل مبادراتنا من أجل السلام والسؤال الذي يطرح نفسه هل نترك عالية السلام والمبادرات رهينة لأهوال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة؟ أم نبحث عن خيارات وبدائل من شأنها تحقيق السلام العادل والشامل والكفيل بإعادة الحقوق كاملة دون نقصان أهل نقدم مبادرات غير مشروطة يختارون منها ما يشاءون ومتى شاءوا هل تتأثر مبادراتنا بالسياسات العدوانية أو بالمجازر الإسرائيلية أم هي طروحات مطلقة غير مرتبطة بتوقيت أو بظرف وإن لم يكن في هذه الطروحات الآنثة أي دعوة للهروب إلى الأمام من خلال الحروب على الطريقة الإسرائيلية فليس فيها بكل تأكيد أي قبول للهروب إلى الوراء من خلال الخضوع والإذعان للإملاءات الإسرائيلية بل هي دعوة لمراجعة مضامين خياراتنا الإستراتيجية والبحث عن الموقف المتوازن الذي يوائم ما بين متطلبات السلام العادل والشامل وما يعنيه من عودة الأراضي المحتلة وضمان الحقوق المشروعة من جانب وما بين توفير الحد الأدنى من عناصر الصمود والمقاومة طالما أن اسرائيل ترفض السلام وتستمر في العدوان من جانب آخر وها نحن اليوم للشمع ودماء شهداء مجازر اسرائيل بل محارقها كما هم أطلقوا عليها في غزة لم تجف بعد أمام صمت العالم وغضب الإنسان العربي وأمام استنكار صاحب كل ضمير حي وإننا إذ نعبر عن ألمنا وإدانتنا لما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية من قتل وحصار ودمار بفعل آلة القتل الإسرائيلية وعن حزمنا لما آلت إليه الأوضاع على الساحة الفلسطينية من انقسام وفرقة فإننا نرى أن الأولوية يجب أن تكون للحوار بين الفلسطينيين ونقول للأخوة الفلسطينيين إن عدوكم يستغل أي انقسام من أجل تنفيذ المزيد من المجازر بحقكم وبحق أبنائكم وهو لا يفرق بين أي عربي سواء كان فلسطينيا أو من أي قطر عربي آخر فلا تقعوا في وهم أن يفرق بين فلسطينيا وآخر أو, أو بين الضفة وغزة ولا بين منظمة وآخرى كل هذا يستحق منكم التسامي على أي سبب للخلاف مهما كبر فوحدة الموقف الموقف العربي وفعليته بشأن القضية الفلسطينية يتأثر بالضرورة بوحدة موقفكم فهي ضمانتكم وضمانة شعبكم وقضيتكم وهي الطريق الوحيدة لاستعادة حقوقكم وفي مقدمتها استعادة الأرض وعودة اللاجئين ونعبر هنا عن تقديرنا لجهول الأشقاء في اليمن ودعمنا للمبادرة اليمنية لاستئناف الحوار والتي نراها إطارا مناسبا للاتفاق بين الأطراف الفلسطينية كما ندعو للعمل على الكسر الفوري للحصار المفروض على غزة من قبلنا كدول عربية أولا كمقدمة لطلب ذلك من دول العالم وفي إطار الحديث عن الحقوق فإننا نؤكد في سوريا على أن السلام لن يتحقق إلا بعودة جيونان كاملا حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وأن المماطلة الإسرائيلية لن تجلب لهم شروطا أفضل ولن تجعلنا قابلين للتنازل عن شبر أو حق وما لم يتمكن من الحصول عليه من تنازلات من قبل سوريا سابقا لن يحصل عليه لاحقا أما الرهان على الزمن بهدف انتفاء الحقوق بالتقادم أو بالنسيان فلقد ثبت عدم جدوان لأن الزمن أنتج أجيالا أكثر تمثكا بالأرض والتزاما بالمقاومة أما في لبنان فإننا نشعر بالقلق للأوضاع التي يمر بها والانقسام الداخلي الذي يحول حتى الآن دون الاتفاق على قواسم وطنية مشتركة وعلى الرغم مما يثار حول هذه الأوضاع فإننا نؤكد حلصا على استقلال لبنان وسيادته واستقلاله واضطلاق من الشفافية التي تجمع بيني وبين إخوتي قادة الدول العربية فإني أرى من الضروري أن أوضح ما أثير حول ما يسمى تدخل السوري في لبنان والدعوات والبيانات والضغوطات لإيقافه وأقول لكم بكل صدق بأن ما يحصل على الواقع هو عكس ذلك تماما فالضغوطات التي مورثت وتمارس على سوريا منذ أكثر من عام وبشكل أكثر كثافة وتواترا منذ عدة أشهر هي من أجل أن تقوم سوريا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبنان وكان جوابنا واضحا لكل من طلب من القيام بأي عمل يصب في هذا الاتجاه وهو ما سأؤكده أمام هذه القمة أن مفتاح الحل بيد اللبنانيين أنفسهم لهم وطنهم ومؤسساتهم ودستورهم ويمتلكون الوعي اللازم للقيام بذلك وأي دور آخر هو دور مساعد لهم وليس بديلا عنهم ونحن في سوريا على استعداد تام للتعاون مع أي جهود عربية أو غير عربية في هذا المجال شريطة أن ترتكز أي مبادرة على أسس الوفاق الوطني اللبناني فهو الذي يشكل أساس الاستقرار في لبنان وهو هدفنا جميعا أما العراق الشقيق الذي يعاني أوضاعا قاسية فإنه يتطلب منا تضافر جهود لدعمه ومساعدته في تحقيق سيادته وأمنه واستقراره على أساس من الوحدة الوطنية التي تضم جميع مكونات الشعب العراقي نقطة البدء فيها تحقيق المصالحة الوطنية بين أبنائه وصولا إلى تحقيق الاستقلال الكامل وخروج آخر جنديا محتل ولا شك أن استقرار العراق يعنينا جميعا فمن غير الممكن أن تستقر منطقتنا العربية بشكل خاص والشرق الأوسط وربما أبعد بشكل عام والعراق مضطرب كما هي حاله اليوم واستقراره مرتبط بوحدته والتي تتطبط بدورها بهويته وانتمائه العربيين وفي هذا الجانب فإننا نحمل مسؤولية تعزيز الحضور العربي في العراق بالتعاون والتنسيق مع حكومته إذ على الرغم من أهمية الدعم الدولي والإقليمي فكلاهما لا يشكل بديلا لدورنا في الحفاظ على استقرار العراق وعروبته ونؤكد على وحدة السودان وسيادته واستقراره وننعو إلى دعم جهود الحكومة السودانية في معالجة الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور وتحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار إليه بعيدا عن التدخلات الخارجية في شؤون السودان الداخلية وننفض أي محاولات لفرض حلول أو توجهات عليه تحت ستار الحالة الإنسانية كل ما سبق يدفعنا لبناء أفضل العلاقات مع دول جيوار التي تجمعنا بها روابط تاريخية ومصالح مشتركة بهدف تحقيق الاستقرار في منطقتنا وإيجاد الحلول للمشكلات للمشكلات القائمة ونؤكد على ضرورة حل أي مشكلات تنشأ بينها من خلال الحوار المباشر والتواصل المستمر الكفيلين بإزالة أسباب الخلاف وتبديد القلق تجاه النوايا وفي خضم القضايا الكثيرة التي تشغلنا تأتي ظاهرة الإرهاب كواحدة من التحديات الرهنة التي تواجهنا وفي الوقت الذي نعبر عن إدانتنا للممارسات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء ووقوفنا الحاسم ضد الإرهاب فإننا نؤكد على اعتبار مقاومة الاحتلال حقا مشروعا للشعوب تكفله المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية كما نؤكد على اعتبار إرهاب الدولة الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا العربي يمثل أكثر اشكال الإرهاب صداعة في العصر الحديث أيها الإخوة أصحاب السيادة والسمو لقد شاهدت العلاقات البنية العربية تناميا ملحوظا في السنوات الأخيرة لاسيما على المستوى الاقتصادي مع تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كما أن اتجاه الاستثمارات العربية نحو البلدان العربية يعيد بمزيد من النمو أما في الجانب الثقافي والتربوي فأمامنا الكثير من العمل في ظل هجمة خارجية ثقافية خطيرة تؤثر على انتماء الأجيال الناشئة لثقافتهم القومية الأم والمنطلق لأي إنجاز في هذا المجال هو العمل على تمثيل اللغات العربية على المستوى القومي باعتبارها الحامل الرئيسي لثقافتنا وانتمائنا وذاكرتنا وفقدانها يعني فقدان التاريخ وبالتالي فقدان المستقبل وأمام القمة مشروعا لربط اللغة العربية بمجتمع المعرفة كي تكون لغتنا لغة, لغة للثقافة والحياة تحفظ كياننا وتصون هويتنا الحضارية ويجب أن نمضي في عملية, في عملية الإصلاح الداخلي الذي يلبي متطلباتنا الوطنية والتنموية وينسجم مع معطياتنا الثقافية وأن لا نتهاون في رفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤوننا مهما اتخذ من عنوين ومهما توسل من أساليب واعتمد من أدوات فتجارب الأمس واليوم بللت كم كان مكلفا فرض التغيير من الخارج وكم كان مكلفا فرض نماذج سياسية أو اقتصادية مسبقة على الدول النامية أصحاب السيادة والثمو صحيح أن مدة القمة العربية تحسم بالأيام والساعات القليلة ولكنها محطة هامة نضيف فيها لبنات إلى البناء الذي ننشده وصحيح أن العبرة ليست فيما نقوله في القمم بل فيما نفعله فيما بينها ولكن القمة أساسية في تحديد الاتجاه الصحيح والسرعة الضرورية لكل ما سنقوم به لاحقا وصحيح أيضا أننا في القول وفي الفعل منفتحون على التعاون مع الآخرين في هذا العالم ولكن الأكثر صحة أن هذا التعاون يثمر فقط عندما نعتمد على أنفسنا فالقواسم المشتركة التي تجمع بيننا كعرب كثيرة وأساسية اما نقاط الاختلاف فعندما يجمعها إطار الحرص على أمتنا فلا فلابد للبناء المتين في مجوعنا العربي الذي نسعى لتحقيقه أن يكتمل أكرر ترخيب بكم أيها الإخوة الأكارم وأرجو لكم أطيب الأوقات في بلدكم وبين أهلكم والسلام عليكم